اشهد ان محمد الرسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله إلا الله استووا سو صفوفكم وتراصوا الله أكبر, الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 وَالَّذِينَ آمين وَعَمِلُوا <سؤال> <سؤال> <إنا> أنزلنا إليك الكتاب بالحق غُرَفًا <إنا> كتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أرّك الله ولا تكلل الخائنين خصما واستغفر الله إن الله كان رفور الرحمى ولا تجادل عن الذين يختادون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو بعض إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَא أَن تُمْ هَاأُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا الله أكبر الله أكبر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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ بِنْتَهُ إِلَّا إِنَا ثُمَّ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّلِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وقال لا تأخذن من أيبادك نصيبا مفروضا ولا أضللاهم ولا أمن ولا أمراهم فلا يبتكون آذان الأنعام ولا أمراهم فلا خلق الله